نظم الدرة المضيه في عقد أهل الفرقة المرضية لإمام محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني رحمه الله الحمد لله القديم الباقي بالأسباب والأرزاق حي عليم قادر موجود قامت به الأشياء والوجود دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث ثم الصلاة والسلام سرمد على النبي المصطفى كنز الهدى وآله وصحبه الأبرار مع التقوى مع الأسرار وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي لأنه العلم الذي لا ينتغي لعاقل لفهمه لم يبتغي ويعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى صار من عادات أهل العلم أي يعتنوا في سبر ذاب النظم لانه يسهول للحفظ كما يروق للسمع ويشفي بالظما ومن هنا نظمت لي عقيده مجوزه وجيده مفيده نظمتها في سلكها مقدمه وست ابواب كذاك خاتمه وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية على اعتقاد بالسداد الحمدل امام اهل الحق بالقدر العلي حبر الملا فرد العولى الرباني رب الحجامه حدج الشيباني فانه امام اهل الآثري فمن نحى منحاه فهو الاثر سقاض ريحا حله حل صوب والرضا والعفو والغفران ما نجم أضا وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة مقدمة في توجيح مذهب السلف على مذهب الخلف اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بأن ذي الأمات سوف تفترق بضعا وسبعين اعتقادا والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفا وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقه إلا على أهل الأثر فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن فقاتي من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظامي وعلما ولا نرد ذاك بالعقول لقول مصرح به جهولي فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل، فكل من اول في كذاته من غير ما إثباتي فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى ألم تر لا أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه فقنع بها هذا وكفى الباب الأول في معرفة الله تعالى أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد بأنه واحد لا نظيرا له ولا شبه ولا وزيرا صفاته كذاته قديمة أسماؤه ثابتة عظيمة لكنها في الحق توقيفيه لنا بذا ادله وفيه له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر بقدره تعلقت بممكني كذا اراده انفعي واستابني والعلم والكلام قد تعلقا بكل شيء يا خليلي مطلقا وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر فصل في مبحث القران العظيم والكلام المنزل القديم وان ما جاء مع جبريل من محكم القران والتنزيل كلامه سبحانه قديم أعيى الورى بالنص يا عليم وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيعوا سورة من مثله فصل في ذكر الصفات التي يثبتها لله أئمة السلف دون غيرهم من الخلف وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيلي من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه وعينه وصيفة النزول وخلقه فاحذر من النزول الصفات والأفعال قديمة لله الجلال لكن بلا كيف ولا تمثيل رغما لأهل الزيغ والتعطيل فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكري ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعما فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن ولاه أصل في ذكر الخلاف في صحة الإيمان المقلد في العقائد وفي جوازه وعدمه وكل ما يطلاب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجى في قول أهل الفن وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلاب فيه عند بعض العلماء فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الآثار الباب الثاني في الأفعال المخلوقة وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم وظل من اثنى عليها بالقدم وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولو لكنه لا يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي وكل ما يفعاله العباد من طاعة أو ضدها مراد لرب من غير مضطرار منه لنا فافهم ولا تماري وجاز للمولى يعذب الوراء من غير ما ذنب ولا جرم جراء فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل فإن يسب فإنه من فضله و وان يعذب فبمحض عدله فلم يجب عليه فعل الاصلح ولا الصلاح ويح من لم يفلح فكل من شاء هداه يهتدي وان يرد ضلال عبدي يعتدي فصل في الكلام على الرزق والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال لأنه رزيق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق ومن يمت بقتله من البشر او غيره فبالقضاء والقدر ولم يفت من رزقه ولا الاجل شيء فدع اهل الضلال والخطل الباب الثالث في الاحكام والكلام على الايمان ومتعلقات ذلك وواجب على العباد طرا ان يعبدوه طاعة وبررا ويفعل الفعل الذي به أمر حتما ويترك الذي عنه زجر فصل في الكلام على القضاء والقدر وكل ما دار او قضاه فواقع حتما كما قضاه وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء لأنه من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقالى فصل في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها ويفسق المذنب بالكبيرة كذا اذا اصر بالصغيرة لا يخرج المرء من الايمان بموبقات الذنب والعصيان وواجب عليه ان يتوب من كل ما جرى عليه حوبا ويقبل المولى بمحض الفضل وغير غير عبد كافر منفاصل ما لم يتب من كفره بضده فيرتجع عن شركه وصده ومن يمت ولم يتب من الخطا فامره مفوض للعطاء فان يشا يعفو وان شاء انتقم وان يشا اعطى واجزل فصل في ذكر من قيل بعدم قبول إسلامه من طوائف الملحدين وقيل في الدروز والزنادقه وسائر الطوائف المنافقة وكل داع لابتداع يقتلوه كمن تكرر نكسه لا يقبلوه لأنه لم يبد من إيمانه إلا الذي أذاع من لسانه كملحد وساحرة وهم على نياتهم في الآخرة قلت وإن دلت سلائل الهدى كما جران العيل فانه أذاع من أسرارهم ما كان فيه الهتك عن أستارهم وكان للدين القويم ناصرا فصار منا باطنا وظاهرا فكل زنديق وكل مارقي وجاحد وملحد منافقي إذا استبان نصح هُولِ الدين فإنه يقبال عن يقين فصل في الكلام على الإيمان إيماننا قول وقصد وعمل تزيده التقوى وينقص بالزلل ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستابني نتابع الاخيار من أهل الأثر ونقتفي الاثار الآثار لا أهل الأشر ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق فانه يشمال للصلاة ونحوها من سائر الطاعات ففعلنا نحو الركوع محدث وكل قرآن قديم فابحثوا ووكل الله من الكرام إثنين حافظين لِلْأَنَامِ فيكتبان كل أَفْعَالِ الورى كما أَتَى في النص من غير امترى الباب الرابع في ذكر السمعيات وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار من فتنة البرزاخ والقبور وما أتى في ذا من الأمور فصل في ذكر الروح والكلام عليها وان ارواح الورى لم تعدمي مع كونها مخلوقه فاستفهمي فكل ما عن سيد الخلق ورد من امر هذا الباب حق لا يرد فصل في اشراط الساعه وعلاماتها الداله على اقترابها ومجيئها وما أتى في النص من أشراط فكله حق بلا شطاط منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح وأنه يقتول للدجال بباب خل عن جدالي وأمر يأجوج ومأجوج ثبت فانه حق كهدم الكعبة وأن منها آية الدجال وأنه يذهب بالقرآن قلوع شمس الأفق من دبور كذات اجياد على المشهور وآخر الآيات حشر النار كما أتى في محكم الأخبار فكلها صحت بها الأخبار وسط آثارها الأخيام فصل في أمر المعاد وجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد ندخ الصور كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب كذا الصراط ثم حوض المستقبل فيا هنال من به نال الشفاء عنه يذاد المفتري كما ورد ومن حاسب للسلامة لم يرد فكن مطيعا وقف أَهْلَ الطَّاعَةِ في الحوض والكوتار والشفاعة فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل ارباب الوفاء من عالم كالرسل والأبرار والتي خصت به الأنوار فصل في الكلام على الجنه والنار وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة هما مصير الخلق من كل الورى فالنار دار من تعدى واسترى ومن عصى بذنبه لم يخلدي وإن دخلها يا ذوار المعتدي وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار واجزم بأن النار كالجنات في وجودها وأنها لم تثلف، فنسأل الله النعيم والنظر لربه ربنا من غير ما شيء غضب فانه ينظار بالأبصار كما اتى في النص والاخبار لانه سبحانه لن يحجب الا عن الكافير والمكذب الباب الخامس في ذكر النبوه ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الانام أن أرشد الخلق الى الوصول مبينا للحق بالرسول وشرط من اكرم بالنبوة حريه ذكورة كقوة ولا تنال رتبه النبوه بالكسب والتهذيب والكتوة لكنها فضل من المولى الاجل لمن يشى من خلقه إلى الأجل ولم تزل فيما مضى الانباء من فضله تأتي لمن يشاء حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلان على كل الأمم فصل في بعض خصائص النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخصه بذاك كالمقام وبعثه لسائر الأناس ومعجز القرآن كالمعراج حقا بلا مين ولا عوجاجي فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخله فصل في التنبيه على بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم ومعجزات خاتم الأنبياء كثيرة تجل عن إحصائي منها كلام الله معجز الوراء كذا انشقاق البدر من غير انتراء فصلٌ في ذكر فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واولي العزم وغيرهم من الأنبياء والمرسلين وأفضل العالم من غير امترا نبينا المبعوث في أم القرى وبعده الأفضال أهل العزم فالرسل ثم الأنبياء بالجزم فصل فيما يجب للانبياء وما يجوز عليهم وما يستحيل في حقهم وأن كل واحد منهم سلم من كل ما نقص ومن كفر نوص كذاك من افك ومن خيانة لوصفهم بالصدق والأمانة وجائز في حق كل الرسل النوم والنكاح مثل الأكل فصل في الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وليس في الأمات بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق وبعده الفاروق من غير استراء، وبعده عثمان فترك المراء، وبعد فالفضل حقيقا فاسمعي نظامي هذا للبطين الأنزعي مجد مثل الأبطال ماض العزم مفزج الاوجال وفي الحزم وفي الندى مبدل هدى مرد العدا مجل الصدايا ويل من فيه اعتدا كحبهم حتما وجب ومن تعدى أو قال فقد كذب وبعد فالأفضال باقي العاشرة فأهل بدر ثم أهل الشجره وقيل أهل أوحد المقدر والأول اولى للنصوص المحكمة وعائشة في العلم مع خديجة في السبق فافهم نكتة النتيجة فصل في ذكر الصحابة الكرام وبيان مزاياهم على غيرهم والتعريف بما يجب لهم من المحبة والتبجيل وتقبيح من آذاهم وليس في الأمة ك في فضل والمعروف والإصابة فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار وجاهدوا في الله حتى بانا دين الهدى وقد سمى الأديان وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي الغليل وفي الأحاديث وفي الآثار ري وفي كلام القوم والأشعار ما قدر باب أن عن فقنع واخذ عن علمي واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري فإنه عن اجتهاد قد صدر فاسلم أذل الله من لهم هجر وبعدهم فالتابعون أحرى ثم فصل في ذكر كرامات الأولياء وإثباتها. وكل خارق أتى عن صالح من تابع لشرعنا وناصحي فإنها من الكرامات التي بها نقول فقفوا للأدي ومن نفع من ذوي الضلال فقد أتى في ذاك بالمحال فإنها شهيرة ولم فاستزل في كل عصر يا شقى اهل الزلل فصل في المفاطله بين البشر والملائكه وعندنا تفضيل اعيان البشر على ملاك ربنا كما اشتهر قال ومن قال سواهذا افترى وقد تعدى في المقال واجترى الباب السادس في ذكر الإمامة ومتعلقاتها، ولا غنى لأمة الإسلام في كل عصر كان عن إمام يذب عنها كل الذي جحود ويعتني بالغزو والحدود وفعل معروف وترك. ونصر مظلوم وقمع كفري واخذ مال الفيء والخراج ونحوه والصرف في منهاج ونصبه بالنص والاجماع وقهره فحل عن الخداع وشرطه الإسلام والحرية عداله سمع معد وان يكون من قريش عالما مكلفا ذا خبره وحاكما وكن مطيعا امره فيما امر ما لم يكن بمنكر فيحتذر فصل في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واعلم بأن الامر والنهي معا فضاكفايه على من قد وعى وان يكن ذا واحدا تعين عليه لكن شرطه ان فاصبر وزل بالياد واللسان لمنكر واحذر من النقصان ومنها له قد ارتكر فقد أتى مما به يقض العجب فلو بدا بنفسه فذادها عن غيها لكان قد أفادها الخاتمة نسأل الله تعالى حسن الخاتمه في ذكر الأدلة وما يتعلق بها مذارك العلوم في العيان محصورة في الحد والبرهان وقال قوم عند أصحاب النظر حس وإخبار صحيح والنظر فالحد وهو أصل كل علمي وصف محيط كاشف فافتهمي وشرطه طرد وعكس وهو إن أبى عن الذواج فاتى ثبي وان يقم بالجنس ثم الخاص فذاك رسم فافهم المحاصه وكل معلوم بحس واحد فبكره جهل قبيح في الهجا فان يقم بنفسه فجوهر أو لا فذاك عارض افتاقروا والجسم ما ألي من جزئين فصاعدا فترك حديث المين ومستحيل الذات غير ممكن وضده ما جاز فاسمع زوكني والضد والخلاف والنقيض والمثل والغيران مستفيد وكل هذا علمه محقق فلم نطل به ولم ننم والحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق مسلما لمقتضى الحديث والنص في القديم والحديث لا أعتني بغير قول السلف موافقا أئمتي وسالفي ولست في قولي إذا مقلد إلا النبي المصطفى مبني الهدى صلى عليه الله ما قطر نزل وما تعانى ذكره من الأزل ومن جلا بهديه الديجور وراقة الأوقات وآله وصحبه أهل الوفاء معادن التقوى وينبوع الصفاء وتابع وتابع تابع خير الورى حقا بنص الشارع ورحمة الله مع الرضوان والبد والتكريم والاحسان تهدى مع التبجيل والانعام مني لمثوى عصمه الاسلام ائمه الدين هداه الامه اهل الدين توقى من سائر الأئمة لا سيما أحمد والنعمان ومالك محمد الصنواني من لازم لكل أرباب العمل تقليد حبر منهم فاسمع تقن ومن حال سبلهم من الورى ما دارت الأفلاك أو نجم سرى هديه مني لارباب السلف مجانبا للخوض من اهل الخلف خذها هديت وقت في نظامي تفز بما املت والسلام